واختلاف الليل والنهار وما أ ن ز ل الله من السماء من رزق ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها, موتها وتصريف الرياح آ ي ا ت لقوم يعقلون تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق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 لهم عذاب عظيم. هذا موسوعه النابلسي من رجز ا م ا ل ل ه ا ل ذ ي سخر ل ك م ا ل ب ح ر لتجري ا ل س ل بأمره و ت ت غ ا م ن ف ض ل ه ولعلكم تشكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون قل للذين آ م ن و ا يغفرون الَّذِينَ لَا يرجون أَيَّامَ اللَّهِ يَرْجُونَ لِيَجْزِيَ قَوْمًا, ليجزي قوما بما ك ا ا صالحا ن يكسبون من ن و س عمل ل ف ف ه ومن أ س ا ء ف ع ل ي ه ا ثم إ ل ى ر ب ك م ت ر ج ع و ن ولقد آ ت ي ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ل ا ك ت ا ب و ا ل ح ك م و ا ل ن ب و و ة ر ز ق ن ا ه م م ن ا ل ط ي ب ا ت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 م ا ج ع ل ن ا ك ع ل ى شريعة م ن ا ل أ م ر ف ا ت ب ع ه ا و ل ا أهواء ا تتبع ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن ن إ ه م لن ن ي غ و ا ل ل ه ش ي ئ ا وإن ا ل ظ ا ل م ي ن ب ع ض ه م أولياء بعض والله ولي بعض هذا بصائر للناس موسوعه النابلسي ي ئ ا ت أن ن ج ع ل ه م ك ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت ء ح اسماء م الله الحسنى ك خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ا ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه واضله أ ض ل ه ل ل على علم ه و أ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غ ش ا و ة فمن يهديهم من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا ا ل د ا ر وما لهم بذلك من علم إ ن هم إ ل الا يظنون وإذا ت عليهم ي آ ت ن ا ب ي ن ا ما ك ا ن حجتهم إلا أ ن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 واما الذين كفروا افلم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري, قلتم ما, ندري ما الساعه ان نظن الا ظنوا